الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال هبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي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 ظننتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنو الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين